فاطمة صغيرة توجه أبو بكر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يخطب فاطمة فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وأجابه إجابة فهمها الصديق قال صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة ثم جاءه عمر فخطبها فأجابه الإجابة نفسها ترى هل فاطمة صغيرة على الزواج؟ بالتأكيد لا فعائشة أصغر منها بل إن عائشة كانت مخطوبة في سن السادسة لجبير بن مطعم قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأسن من أبي بكر وعمر والفتيات كن يتزوجن في سن الثامنة والتاسعة في ذلك الزمن وهي ثقافة اجتماعية متعارف عليها بل هي مستمرة في بعض المناطق حتى اليوم إذن فما الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفاطمة قد تجاوزت الخامسة عشرة إنه اعتذار لطيف فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ففاطمة صغيرة لكن ليس على الزواج كما أن الأمر لا علاقة له بالأفضلية فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية لعثمان ولما توفيت زوجه أختها أم كلثوم وعثمان ليس بأفضل من أبي بكر ولا من عمر بل إن ابنته الكبرى زينب التي كادت تموت من أجله حتى قال عنها هي خير بناتي أصيبت في لا تزال متزوجة من رجل ليس بمنزلة أبي بكر ولا عمر ولا حتى عثمان بل ليس مسلما حتى الآن وهو أبو العاص بن الربيع أما سبب الاعتذار فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد ابن عمه علي بن أبي طالب بتزويجه فاطمة ولا يريد أن يخلفه لكن علي لم يبادر ليخطبها حتى الآن إنه مشغول بجمع المهر، فهو وأخوه جعفر الذي لا يزال في الحبشة حتى الآن لم يرث من مال أبي طالب شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المؤمن الكافر. ولا يرث الكافر المؤمن والذي ورث أبا طالب هو ابنه الكبير عقيل الذي كان بين أسر المشركين في بدر حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم استحواذ عقيل على الارث بقوله وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ لم يدر علي بأن الخطاب يتهافتون على الزهراء كان غير مستعجل في طلب يدها فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بها كما أنه ليس شديد الفقر صحيح أنه سار ثلثي الطريق إلى بدر على قدميه لكنه عاد من المعركة بشارفين أي بناقتين سمينتين الأولى من الغنائم والأخرى منحها إياه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، لكن الناقتين ذهبتا مع الريح والخمر، تلاشت في قصة أبكت عليه وأدمت قلبه وأحزنت نبيه صلى الله عليه وسلم.